أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث لستمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموها الهاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احدى من بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل لولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما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 وكم قصمنا من قرية كان ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقضون لا ترقضوا وارجعوا إلى ما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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوِ ارَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون وجعلنا في الْأَرْضِ رواسي أَن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عَن آيَاتِهَا معرضون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 وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَعَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ قُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُلِيكُمُ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طار عليهم العمر أَفَلَا يرون أَنَّا نات الأرض ننقصها من طَرَافِهَا فهم الغالبون قل إنما أنذلكم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلنا أفأنتم له منكرون ولقد وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشايعين، وَتَالَ اللَّهِ لَكِيدًا بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا لَا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يرجعون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 له الاقسرين ونجينا لوطا للارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاقا ويعقوبا نفيلا وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإنتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطنا تيناه حكما وعلما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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا تينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيل وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَ عَتْلَمُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ دَأْشِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْ أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشف ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين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 سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين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 ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قريتنا لكنا انهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوجهم من كل حدبيا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 الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن لغض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى اي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقلا ذنتكم على سواء وان 122. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 123. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم